وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الأصل الخامس اصل بينجم لو دع أصليك مؤلف رحمة خائلة به لا إلى بن شنكان كان الدعو السلفية بن قوازي سلفية سلفيةش يعني أهل سنوجة معا تماما ببيج زيادة ببيهيج نقصانك الاهتمام بالسنة النبوية بن جيني بانقوازي دعوي سلفي ابي بايخ بسنه بدي ابي واز لسنة نيني دور نكوتي سنة لحديث بوي ابي قرنقي با حديث بدي والحرص على العمل بها والدعوة والحرص على العمل بها والدعوة الى ذلك ابي بيداقر بيت حديث بيت لسلوي كالدوا بحديث بكي هناك حديث بابيان بلاي آخر اواء وانية بوشي وانية ما مصد فلان عالمي فلاني معناك باش زاني يعني حديثي نبويان هنا نائب ايش بيبكي مقر منسوخ بي مقر بانمونا يعني جمعك لانيوان متعارف بي لقر حديثي كيترا اما حديث هات قولي هيج كاسي قبولي قولي هيج كاسي و هيج عالمي اواء البنباب اولا خلقي عوام ونزان ونفام سيان قبول نير كابو ان احقا ماتنا به المسلم العمل على اقتفاء اثار نبيه صلى الله عليه وسلم وتجسيدها في حياته مستطاع شتيك زوزور شايس به به به به به به به به به بيوسته شنه بي پیغمبري خاصه صلى الله عليه وسلم هل غير واتى شنه سنته كان بكوي هم اثر كان كذلك پیغمبري صلى الله عليه وسلم والد بوبيتن بس سندي صحيح بيوسته شنه يكوي وتجسيدي ها في حياتي و انسان مسلمان بيوسته سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لجيني جستبك برجستبك تجسيع برجستكذن اونيه سنت حديث وايو حديث وايو حديث وايو حديث وايو بلا حديث واي وحديث واي وحديث واي والله خود كار بحديث نجي. أبيا سنة في حديث خوا صلى الله عليه وسلم لجيان خطا بجوري بجوريته خود في حياته ما استطاع إلى ذلك سبيل. وذلك لأن الغاية التي يسعى المسلم لأجلها إنما هي تحصيل الهداية التي توصله إلى دار السعادة. شو كأمانج؟ أمانج, آمانج إنسان مسلمان. كل الدنيا هولي بودا. هويا رجاجي في غنبري خواص الله عليه وسلم أو رجاجي كأدب جنبه باش كدارف سعادة ماله خوش بختي وكامراني ورزقاربونه بتشي أكلت بشون كوتني في غنبري خوا صل الله عليه وسلم يعني بويا رجاجي حق بدو زيته بيسير شوين صنوت كابو هاد كاسي حق بدو زيته أجر هاشي فلسفة هاي بيخوينه هاشي حكمة عقل تريني إنسان بزكي تريني إنسان با إذا رجاجي كم ندوزيته وقعت گینه نغيته شونا نغيته شونی كا مطلوبه اما مادام امانج من خوشبختی قیامت سعادت و بهشت پیوست ریگی بهشت دوزینه ریگی بهشت به اطعاف غمر خواص الله تبارک و تعالی شونی حدیث نکوی نچینه بش نچین برو بهشت بو هر کس به هر ریگی کتر ایویت بهشت بده اگر سنت تیانه به حدیث تیانه و يا بدست نعنة يا زور بنو قصان بدست نعنة باب الجش وإن ططيعه تهتدون شو سبحان الله شل شواني خوي بجواني هنايتي يعني أجر شواني أجر إطاعي في غنبري خابك صلى الله عليه وسلم تجد الطريق رجك أذنوا أو رجك أتاني ببجاج أويا بحديث سكرة وقال واتبعوه لعلكم تهتدون شواني في غنبربكون صلى الله عليه وسلم بو أو يجيبكن يعني هي داعد لاوبن رجعتن في بي بيشان بدري يعني أتبر رجح حق رجيبهاش ت في بي بيشان بدري أتبر رجيجهن من نجريت شو نيم محمد بكر الله سلم شو نيم في عمر كبر باشة شو نيم في عمر كان صحيح كان خوينا بيزان كاري فيبكا بي دعوي ببكا او رجيبهاش ت وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. لبيع عنبر الله عليه وسلم اقتداءً رأوا قدوةً رأوا كي قدوة وسر مشق ما مستاي أيوة أبي أسوة بكتة ما مستاي خد بكتة قدوة بيرشواي خد بيرشني خد كسيك اي وبغى باخوا اي وبغى بخيامه ونشون شي بشباب الى قيامه ابي امدوكت بيغنبري خاص الله سبحانه بكادر سرمشخي خو او شي كلو اموكت اي چو شتو اسيله هيا بو اويكوات و بيغنبري خاص الله عليه وسلم بكاي تسرمشخي خود او چی كلو بتو بيكي اغلب بچی بوكتي بي فلسفه شي بو منطق بي بو انواع علمی الكلام بي شي بو كمالك تيبي للتاريخ مسائل عقل و تيروهوكو رومانو نهزنم جديده وانوع وسائل الدندراوه بس مش غلطه اغيتا شنيكي باش لا لمن كان يرجو الله واليوم الاخر بويكوا شني محمد كوي صلى الله عليه وسلم بحديث ويرجع بوشون كوتني محمد صلى الله عليه وسلم حديث ابي كتابي حديث ذهبه وي حديث بخياني ابي حديث بالايتاه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وأنجا ياد يخوى زورك هل تبقى يبقى يبقى يادي ياد يخوى ياد يخوى نكي عبادت نكي أو اشتاني كذكر يخوى العبادات أبي وهذه الآية أصل كبير هم آية بانشيني يشي قوريا لا في التأسي يعني كردن بأسوا لا اقتداء كردن لا بيرشندانان لا شوان كوتن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 إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر. كي أتواني، كي أتواني، أَمْ شُنْكَوْتْنَا عن جَمْدَةٍ كَسِكْ أَمْ أَكَادْ كَسِكْ أَمْ رَجَعْ پداش تو پلیش یک جویده است که ولی اگر کسی کلاه و گرین نیه، کسی کلاه و گرین نیه پلوبایل و هر ساتشنکا، کلاه و گرین نیه جهانم نسوتی او هیچی برن نکره، حافظی پی نیه، نشته کی پی نه بیشتر نه، وعازعی کی پی نه ولی من با چی سووتیم، با چی پلم کن به، با پلم زیادتر به، یه انترسیل خوازور نیه، خوشبیسی با خواه کمتر، کم، کم، کابو پالمریگ نیه، دفاعیگ كدافعيك يجنبو هاني نادر. والله ما يبو يبيبو أنجا الله يبيبو يستبقرين بزانين كش تيقل شريعة هاته والسنتي بيغمبرة هاته صلى الله عليه وسلم بيكم بوي مقامكان برزبير. ويأقل أو يتيابو أمان شركا. فإنما معه من الإيمان أو إيمانيك لقليتي وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. و تا چی پالی؟ انا با او اقتدار پیامبر او کا سلام ایمان. هر کس ایمانی زور پیه، زور شونی پیامبری خواهد که بیسال الله سلام. که هر کس جونشون سنت نکود، ایمانی کم پیه. هر کس به تمای پاداش نبی، به تمای پاداش نبی. ترسی لعاب نبی. حالا دوی کشونی پیامبری خواهد که بیسال الله علیه و سلم. وشرف المؤمن ومنزلته برزيف لي انسان ايمانه ومقامه انما تقاس باتباعه بشي اي بي هل يساوي زاني كسي كوا متبعي سنه لو باي برزه كل دنيا كل قيامه بشو انت بتثني بپیغمبرك باتباعه صلى الله عليه وسلم يعني باتباع النبي كابو شو شانك في النبي پیغمبرك صلى الله عليه وسلم او عندك لو قايه فكلما كان تحريه للسنة أكثر كان للدرجات العليا حق أو لا حد توب بدواي سنتها بقري شيني سنت كوتوبيد أو أن دفل بارستلا وشايستي كبلو وفايت بسكتو ولذا كان السلف السابقون من التابعين رحمة الله تعالى عليهم يجعلون المعيار الذي يؤخذ به عن الرجل العلم هو تمسكه بالسنة سلف التابعين رحمة خالد بإمِعيار وميزان ومقياس ينكشف أبو أويك هو كسر البيان بعلم لا بخن كسر أشي علم لا بخن الذي يؤخذ به عن الرجل علم هو تمسكه بالسنة اگر متمسك بها بالسنة داس هو لا إوى قال إبراهيم النخ كما قال ابراهيم النخعي كانوا إذا أتى الرجل ليأخذ عنه العلم نظر إلى صلاته وإلى سنتي وإلى و ثم يأخذون عنه احنا ما بزن نجاحينك بزنوا نجاحين نجاحين نجاحين نجاحين نجاحين نجاحين نجاحين نجاحين نجاحين تسيل نجاحين نجاحين وخاتشي مسرحية. أما نا هل خوي بو خوي كشي أذا بني لا قال خوي, خوي. بويا أما علمي فيها النا بويا سين يجكينك. يجكين إلى سر سنتها. أشون سين يجكينك. وإلى سنته سير عقيدةنا بيرباعورينك. وإلى هيئته سيد سروسيمهينك. عجر ملبس كاني كلو بلا كاني يعني سمتو صفات ظاهر يعني لسرسن ندبويا او دواء علمياء ورغد اقرنا ثم ياخذون عنه ويقول احد العلماء ويمام داري ميلاس من رؤيتي خدوه وكل حاشا كلاختنا هي ويقول احد العلماء يكيك العلماء وتويتي ان من علامات المحب لله عز وجل متابعه, متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأمليه وسننه إن يكيلني شانكاني كسيك كسيك كخوا خوش بيوت يا أجل أجل المحبد المحبد المحبة كسرة أو كاتا يعني كسيك كخوا خوش بيوت أجل المحب لله يعني كسيك خوا خوش بيوت بفتح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 هو نشانيه كوار كخوته على الخشنة وهذا حق مأخوذ من كتاب الله عز عام قسيم كام على المكذ وتي حق راست يقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أجر إيوة خوتها الخشنة شوني من كون وتخوته على واي بيأفرم بيهم بالله. خواتا خورشوي راستا شو ني ممكن و تا محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم الله كثرت حي تعالى ايوشي خورشوي ويغفر لكم ذنوبكم نتعنا كانت نبولت داي فرشي و والله غفور الرحيم حي تعالى ستير وعفو و رحيم قال الحسن البصري في تفسير هذه الايه جعل الله علامه حبه اياهم اتباع سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وكلا كتابي شرح أصول اعتقاد جعل الله علامة وتعالى نشاني النشاني خوشوي استخدامنا كخوايا خوشوي ألقالك السنة أي شيني السنة في غمبارك صلى الله عليه وسلم أو يعني رأس لك خوشوي بالا بالمقى شيني سنة ناكوي نا رأس لك إخوات خوشنا وخوايا تعالى شوي خوشنا بي. فلقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصوأقوال الصحابة والتابعين على ترغيب العمل بالسنة متواتر هاتوا يعني بالشيبك زور روايات كلا ولا قرآن هاتوا ولا سنة هاتوا ولو تي صحابة وتابعين هاتوا هرهم وأنا هان من أدنى كارك أدنى سنة والحث على التمسك بها هان من أدنى كذا استيبيا بقرين يك يقرا حديثاني كزور زور مشهورة ومن أشهر الأحاديث حديث أيرباغ بن سارية رضي الله عنه أنه قال فالموية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة في عام باري الله عليه وسلم وعظي كردين يعني موعظه كذرفت منها العيون يعني تشاوكان كان في كان ووجلت منها القلوب دلكان الأرزين الترسان او ما ازكى بقواده فقلنا يا رسول الله منير في رمل خاص الله عليه وسلم ان هذه موعظة مودع فاوصنا اما كوتا موعظه موعزه شيء كوتا او ند بليغ بو وصيتنا امكاشتي زياتر من بيبل قال تركتكم على البيضاء تركتكم على البيضاء يعني كوتا ونصيحهش بيو او ندش بليغ بي كوانش داويكن هذه الأدب والسنة تركتكم على البيضاء من لسر منهجك سبيل لسر يجيك سبيل بها الله و بالله بها الله و بالله رون و آشكلا يوم ليلها كنهارها أم منهجها الشواكي وقر ورقي لا يزيغ عنها بعد إلا هالك إيش كاسيك لي لا نادد إلا خوي خلافة أجل منهج صحك هيا آيات هيا حديث هيا الام خالق علشی خوی چیا به حواسی خوی به عرزی خوی لبر بر جواندی خوی خوی دنگم ماخی خوی دروغ آگر ارزان حقاً بلام لبر بر دنیا لیل عاده و من یعیش من کم فسیر اختلافان هر کسی لئیاب جی چندین جاوازی و دو مسلمانانه بینت فع بسنتی لوا کات دع سنتی من کون شنی حدیثی صحیح و تلقون وَسُنَّةِ الخلفاء الراشدين المهديين أن جا شويني فاهموا خلفا كان كون جانشنا كان يمن كون جا أقا جانشنا كان أو تشوار بيت يعني هر بيت يجدد الدين حان العلماء شرطني بخلفاء تفسيدي كان يعني هر يقوم بأمر الله يا بدين الله على العلم جانشين بلان أويك صحيح والله أعلم مشهورة الخلفاء الراشدون هم الأربعة المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ يعني بدانا كاني بنوتنا ناجذ كاكلي باشوايا ده من بابي يقرأ نمش كناية لساتشي لسات توندي قرتن شو كه قال كاس بام داني بيشو يشتى يقرأ رأي وشين رأيت كنا بري دار فلما قال بدأم بب كاكيلي كاني بنو قلتي بتوندي يقرأ بتوندي دس بتشي يبغيرن دس بسنة تبغيرن وقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي أي بطريقتي بمنهج منه التي أنا عليها مما فصلت لكم من الأحكام سواء كانت اعتقالية أو عملية واجبة أو مندوبة سنتي من جاسم تكاني من أو أحكاماني كبون باسك دون هموي شبابتي عقيدة به كبابتي فقه به كشتكان واجبا يجان سنتبن دستي فيه وقال بري مدن لسنت فيعني انساننا اوقات وما تخصس الاصوليين بالسنة بأنها المطلوب طلبا غير جازم تمكن علن عليكم بسنتي السنه ما بس السنه اش هيك عليكم بسنتي يعني عليكم بالاعمال التي هي سنن يعني السنه يعني الطريقه عقيده بي وعجب واجبه بي. سنه بيت أصولي كان أردنا السنة ما بسيئة ويكا يتاب فاعلها ولا يعاقب تاركها أقردت خيرتاقة أقر نتكر تاوانينيا وراس السنة وايا بلا مليلا عليكم بسنتي يعني بمنهجي بطريقي يا بطريقتي فهذا إصطلاح طارئ أميكا أصولي كان باسي كان إصطلاحي كان ناويكا يعني كاتي خوي لسديم الصحابة نبوة لسديم في غنبري خيا صلى الله عليه وسلم نبوة كاتي في غنبري خيا صلى الله عليه وسلم فلما عليكم بسنتي وبس أوشاننيك السنة إنما قصد بها التمييز بينها وبين الفرض وبين وبين بينها وبين الفرض أو الواجب أم إصلاح علماء دين علماء أصول كاتي الله برشدي قال السنة بوأي كفرق كان نوان فرض سنة يعني واجب سند فالسنة بلسان الشارع إذا اطلقت يراد بها الطريقة الشرعية وشي السنة أقل له قرآن حديث ذاهات أقل نبسران باش ديكوا بمطلقي السنة فهما بس بيشيا الطريقة الشرعية أو الرئيقية في غنبار إخوة الله عليه وسلم في عباداته ومعاملاته واخلاقه وحركاته وسكناته يقول عروه بن زبير اروى الكوري الزبير رحمه الله في السنن السنن فإن فان السنن قوام الدين يعني عمود كوالكي دين او هيك السنن وقد السنن كان بكير فان السنن قوام الدين أما لحاشكات حاشكاته محمد بن نصر المروزي في السنن وكان ابن عمر رضي الله عنه يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره. الله رجع عمر شو إني؟ فرمان كاني في غنبر يعني شون أو شيء فرمانك ده فرمان كاني أكل. نعم أحضورا إن فرمانا بوواجبة. يا أبو السنة. أكو يستاهل قال ولا شيء. الله أقدر ما كروش بس حرام نبي. أخو حرامش بيهريكا. يا جاري واهي لكرنهه هوي بخلى اذا قيله شي له سر بس شركنا ها بس, شركنا بس شركنا سلف, سلف علي السنان السنان. يعني تسب هر صلى الله عليه وسلم بيني لا سلاش ذبيك هر نهي كي نيك ولو مكروه يشبت ولو بويه كان ابن عمر اتبع عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله حتى اشيوه في غمري خاص الله صلى الله عليه وسلم هر مباحش بو ابن عمر الله ما ادم في غمري خواكروتي من جيك دخل شوي سيف شنو تدني في غمر صلى الله عليه وسلم ويهتم به يعني زور نجي اداب اثار حتى لسفرت له هر شنو نجي كد بيت خمه الاهل البخاري لا هر شنو نجي كد لبن هر ذلك ابن عمر شو بنو دار نجي كلبه شيء كذويه أمشي كذويتي. ابن عمر حتى, حتى إنه خيف على عقله من اهتمامه بذلك. حتى عقل كما أخرجها أبو نعيم وغيره. ويقول الزهري رحمه الله كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة النجاة زهري أفرمي على المكان من أو نيك اللي بيش إيما روشتون وتويانا الاعتصام بالسنة نجات دسكتن سكرتن بالسنة واسر فرازية سر وللاهتمام بالسنة فوائد كثير لا تحصى قرن قيدان بالسنة چندين قازان جو بربومي هي هيا لكالجماردنان أو اندزورة تحصيل الملتزم بها درجة المحبوبية كسي أقر دابة سنات السنة بسننكان أواب درجة بلو باي خوشوستي التي قال الله عز وجل فيها كما في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافلي حتى أحبه بردوام عبدكم لم نزيك بيتوا بكردني فرزكان تا خوش أبيه فإذا أحببته حفظاً كان منة كان فازكانه وت ولا يزال عبدي يتقرب إليا بالنوافل وتاب بردوام عبد كان من لم نسي كابنوا بكذني سنة كان بسبب النوافل حتى أحب التام من خوش مبي كخوش موس كنت سمعه الذي يسمع به أو كات من أبن بجوي أبن بجوي عبد كم كشيا كبي أبيس وأبم بتشاوي كفي بينت وابن بفيكاني كفي الروات وهر وهابن أبم بودستيك دس بوشد أبات وإن سألني لا أعطينه دوام لبكاد يدمه وين ولا إن استعذني لا أعيدنه أجر بنائي بمنجد أدم ما بستيش ابن بع جوي يا أبم بتشاوي خوته تعالى نبي بتشاو نبي بجوي نبي بدست يعني بركة خمس شيوه حمو أوانوا كم يسفاد لها مشتيب يعني رجلي ودستي كم كم مكاني, مكاني مخلوق كان تعالى ومن فوائد التمسك حديث ومن فوائد التمسك بالسنه انها تجبر الفرائض يعني لبري ولباتي فرزكان ان تصلح الفرائض فرزكان الخلالي قتاده لفرزكان الروج قلنا لن يشتدنا لزكداننا شيء كد بيت نقصان الى فرزكان تابع سنته كان اصلاحي كانوا كانوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبرم حديثة كلا أبو داود دهاتوا وإمام البايت الصحيحي كدوا إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة يكمشتك إنسان كان لسري محاسباء كدين روجي قيامته لبشي كدوا كان لكدوا دا لكدوا يخوض دا يكمشتك لكدوا كانت نير كأبو أم أولي أولي كإضافية يعني الإضافة إلى الأعمال صلاتي كميانا ببراود لقل شتكاني ثلاث لنجا كانتي كمي وهم لاحق مالياتي شتيرية كمي وهروها فيقول الله لملائكته خلية تعالى ملائكاني فرميت انظروا لصلاة عبدي أتمها أم نقصها سيني جاكاني كان سيني جاكاني كان آي يا نقصان، الله فإن كانت تامة كتبت له تامة أقد بيت هو بتاما نسره، وإن كان انتقص منها شيء نقل جفر زكان نقصاني كتابث، قال الله انظروا هل لعبد من تطوع أتم شبكًا بذان عبد كي من تطوعه تطوعي هي سنته هي، فإن كان له تطوع قال أتم لعبد فرضته من تطوعه أجر سنته هي فازكان كان نقصاني هي بوي فرق يتوالى سنته كاني، ومنها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 فهذا اشتركي قوريها لحديث عتبة بن غزوان أن النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجل خمسين منكم قال يا نبي الله أوا منهم أوا منهم قال بل منكم أخرجه أبو داود وصححه والألباني لا رجاني دواء رجاني صبر ديت رجاني صبر ديت كدين داري زور نارحت بويا هر کس يقلو رجان نارحت ندا دس بس سنتي في و بقره صلى الله عليه وسلم أجري فنجا صحابيه لروي اجره أما في الوپاية صحابي هج كس يقلنا في الوپاية وكو مقامي صحابة قال يا نبي الله او منهم آية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 لانه قد يتناوله عموم قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني هل كالسوازه السنه من بينات اولا مني ويس السنه شون حد ولد غير لحديثه حديثه كان الله شيء او شيء بكبك نادي بي زني ان جامي نادي بدا خو يسخر يعلم مخونه يعلم مخونه هر بس بو معلوماته بو كدوني فلذلك قال الامام احمد من ترك الوتر فهو رجل سوء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 نسع سعيا شديدا لتطبيقه هاتشي يقوارد ببعلا في غمباره صلى الله عليه وسلم بهزو بقوته وهوليه زور زورا تطبيقه ما قدر نتوين تطبيقه اكين و للناس ببعلا في جينا خلقي بو لعل الله سبحانه وتعالى تعالى أن يهبنا أجر من أحي السنن و خواي تعالى فاداشت أو ما بدأت كأوكسي كأوكسي سنت زندوا كات سنتي مندوز زندوا كات واء ماجور بن خيتعاله فداشتي او على امداد وصلى الله على محمد وبارك الله في الجميع نسال الله السلامه من البدع والمح